أشهد ان محمد العبد الرسول صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى اله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فان اهل القران هم اهل الله وخاصة وليس شيء في هذه المنزله فيما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال لأهل أو اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية اذا كان الامر كذلك فاشدد يديك على نصيحه النبي صلى الله عليه واله وسلم واجهد جهدك ان تكون من اهل القران وان تكون من اهل القران هذا يقتضي جهدا كبيرا تلاوه وحفظا ومراجعه وعملا وقياما بحقوق القران من تحليل حلاله وتحريم حرامه وتدبر أمثاله ولتعارض قصفهم والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وأن تتخلق بإخلاقه وأن يأخذ ليلك نهارك ويجمع فكرك هذا طريق طويل ليس مجرد يعني قراءة آيات أو حفظها لكن لا شك أن قراءة الآيات وحفظها يعين على ذلك هذا بداية الطريق. لكن الطريق بعده ما يزال طويلا وحسب قد تكون من اهل الله ومن خاصته سبحانه وتعالى وليس اشرف من هذا ولهذا فاهل العلم واهل الفضل واهل الصلاح القران عنوانهم به يشتغلون وبه يعملون وبادابه يتخلقون فاذا وجدت من نفسك تراجعا وقصورا وتقصيرا وضعف همه في هذا الباب فاعلم أنه قد يعني اريد بك على غير الطريق ولا يدعو له واذا وجدت القران اهم شيء في حياتك وترتبط به وتتاثر به وتهش له وهو عندك يعني قبل كل شيء فاعلم أن يراد بك خير ان شاء الله تعالى فان اصل العلم القران واصل الفقه القران واصل الخشيه القران وهل يستوي كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام غيره لا والله لا يستويان. إذا كان الأمر كذلك فليكن حالك مع القرآن أنك كل يوم في زيادة زيادة في الحفظ وزياده في التلاوة زيادة في العمل زيادة في الانتفاع وكأنك تلزم نفسك كل يوم أن تأخذ شيئا جديدا من معين القرآن تنهل فهما جديدا وفقه جديدا وأدبا جديدا وهذا بحر لا ساحل له بحر رأيت لو يعني نزلت في بحر وأردت أن تأخذ منه كل يوم لا ينتهي أما إذا توقفت بل تراجعت فإن هذا يعني ليس من علامات الصحو على كل حال حول القرآن ندندن في كل العلوم والفهم وفي كل منازل الطريق كنا انتهينا إلى الفصل الذي فيه مصوص الصنه الشريفه واثار السلف في وجوب حفظ اللسان والكف عن اذيه الخلق حتى يتصور بعض الناس ان وجوب حفظ اللسان والصمت ونحو ذلك هذا من المستحبات ومن يعني طلاب المعالي لا هذا واجب واقتحامه حرام اقتحام هذا الباب بغير حقه حرام النوع لا يليق قال عن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول, يا رسول الله علمني تعوزا أتعوز به قال فأخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي والحديث صححه الشيخ الأيباني رحمه الله أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وهذا هو الشاهد وشر قلبي ومن شر مني والمني يعني عنوان الشهوة أن تخرج في حرام وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا أخذها أبو العتاهية وقال يا رب سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا سلمنا يعني في أنفسنا وسلم منا يعني سلم المؤمنين من شرورنا وهذا في غير الإنفاف كما يسأل لنفسه السلامة من غيره يسأل لغيره السلامة منهم وعن شقيق قال لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا يعني ابن مسعود كما تقدم مرارا ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل ان تندم قال يا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ان سمعته قال لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه أكثر خطايا ابن آدم في لسانه لا يلزم من هذا كما يتصور أن يكون فاحشا يقول الفحش والبذاء والسب واللعب هذا باب مباشر لكن قد يكون خطأه في لسانه مثلا ان قال شيئا أعجبه فأخذه العجب والكبر والخيلاء والرياء والحزان هذا من خطيئة اللساء أن يتكلم دون قلب يعجبه الكلام ويكون هذا من الخطايا التي ارتكبه وقد يكون كلامه في غيبة وقد يكون كلامه في إساءة ظن وقد يكون كلامه في إزراء بالآخرين أو احتقار لهم وهذا كله شؤم وما أكثر أبواب الشؤم التي يؤتى منها صاحبه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان يعني تخضع له تكثر اللسان يعني تجل له وتخضع لأنه يعني أخطرها فهو المتحدث الرسمي باسم البدن كله كما أن هناك متحدثا رسميا باسم الحكومة أو باسم الحزب أو باسم الجماعة وإذا قال قولا حسنا نفعهم أو سيئا ورطهم فكذلك اللسان هو المتحدث الرسمي باسم البدن جملة وتفصيلا فلهذا يعظم حذرهم منهم أي الأعضاء فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن ذك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا والمعنى على كل حال صحيح وأشهد له مصوص كثيرة عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الجسد الا يشكو ضرب اللسان على حدته الا يشكو اللسان يعني شدته وحدته وذا يجر على صاحبه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الأعمال أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال ان يسلم الناس من لسانك أن يسلم الناس من لسانك لو حكمت نفسك الى هذا لما نجح منا احد فاللهم مستعين اذا امامك جهاد طويل حتى لا تعجبك نفسك وتقول حفظت القرآن وضبطت السنة وقرأت الفقه ويعني جردت التوحيد واحيانا تحدثك نفسك ببعض البطولات فإذا بها وهمية إذا أعجبتك نفسك إلى هذا الحد قل طيب وهل ضبطت اللسان؟ وهل خشعت في الصلاه وهل أنا من الذاكرين الله كثيرا؟ يعني انظر المقامات التي تعرف ضعفك فيها وعزك فترصد ثم تقول لنفسك بخن بخ ماذا فعلت للآن لا تحسن تصلي للان لم تخشع لله عز وجل فكيف ترى نفسك يعني من الخواص وانت يعني صلاتك غير مرضيه وهذا يعني بدايات الاسلام واوائل الطريق لا تغتر وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه فوسعه بيته وبكى على خطيئته وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال املك عليك لسانك وليسعك بيته وابكي على خطيئتك والحديث صحيح وله شواهد كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وقد يخمه بعض الناس خطأ لك عليك لسانك هذا هو الشاهد في بعض الرواية أمسك عليك لسانك هذا الشاهد يعني اضبط اللسان بحيث لا يجرك إلى ما تكره وأما وليسعك بيتك فليست على إطلاقه وليسعك بيتك هذا محمول على زمان الفتن وأحوال الفتن فبيتك يسعك ما لا تسعك الدنيا عند الفتن فإذا دعيت إلى فتنة أو غيبة أو نميمة أو قالة سوء أو يعني ما يكون بين الناس من المعارك والنزاعات الكلامية والمنهجيه مما يكون كثير منه لغير الله فبيتك اوسع وأجمل وأنفع لكن إذا خرجت من بيتك في طاعة فهذا مطلوب وواجب. وابكي على خفيئتك هذا الحال العام أن يكون الإنسان يعرف عيبه وذنبه وعامة وقته مشغول بذلك ليس بعيوب الناس ولا بذنوبهم وهذا توجيه من أنفع ما يكون بأمثالنا لكن أين هذا الذي يجلس يبكي على خطيئته من أسباب الفتن أن كثيرا من الناس يعني التزم سنة واثنين وثلاثة ولم يجلس يوما يبكي على خطيئته قلب قاسي ولهذا مع أول عارض من عوارض الفتن يذهب فلا يجلس وإلا لو كان هذا عود نفسه على أن يجلس مرة يبكي على ذنبه ويستحضر يعني غدراته وفجراته أثر هذا في قلب ولا نفع وقد يتفق أن الرجل يطلب العلم ويحفظ القرآن وينضبط ويحسن سمته إلا أنه يؤتى من هذه الزاوية لم يجلس يوما يبكي على خطيئته لم يجلس يوما يحاسب نفسه لم يراقب عمله فيذري في بنفسه ويمقوتها في الله عز وجل إذا كان كذلك فهذا مفتون. ودع عنك حفظه وعلمه لأن مقتضى العلم أن يدله على ذلك فإذا لم يكن هذا علم غير نافع وليسعك بيتك أين من الناس من يجلس في بيته أحيانا بقفض أن يربي نفسه أن يسكت أن لا يشارك في فتنه حلف من أحلاس البيوت أيضا هذا قليل لكن قد يجلس في بيته لغرض أو لعرض وقد لا يكون مشروعا أحيانا كثيرا يعني ما يفتر على نت ولو ساعه سعك بيتك لا الشارع أحسن له من البيت اخرج ففي الخروج نجاه أحسن مما لو أغلقت غرفتك على ما الله به عليم يا لطيف فعن نبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يعني يهولها ولا يعدها شيئا يهوي بها سبعين خريفا في النار سبعين خريفا نزول الرأس وليس أفقيا يهوي يهوي رأسيا سبعين خريفا قدت سبعين سنة انظر إلى بعد قعر الناس العنزل. متى يخرج هذا سبعين خريفا تحت هو ما زال ينزل بكلمة فكيف وعنده كلام وكلام بسى الله السلام صالح فيه أعوذ بالله من فتنة القول وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وهذا أوسع بين المشرق والمغرب هذا نهاية ما يكون من هذه الناحية إلى نهاية ما يتصور من هذه الناحية كلمة هي أوسع من هذا وأبعد ليست كلمة شر محض وإنما كلمة ما يتبين ما فيها يعني قالها وهو هو لا يؤمن أنها شر لكن من تبه إلى جانب الشر فيه فكيف قد يقول ما تبين يعني له شر الطريق خطير وسأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حفائض الألسنة والحديث مضى وسيأتي معنا إن شاء الله في الأربعين النووية هو أطول من هذا وإنما هذا جزء منه وعندنا اليوم الحديث الثالث لو تذكرون لما دله النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير وفي آخر ذلك بعد أن ذكر أجواب الخير ضئيثة كالصلاة والجهاد والصوم ونحو ذلك قال أمسك عليك هذا فتصور معاذ أول وهلا أن شأن هذا قليل إذا ما قور الصلاة والجهاد ونحو ذلك مما تقدم في بداية المصيحة مصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكربة يا نبي الله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به سبحان الله فقال سكلتك أمك يا معاذ هذا تعجب منه وليس المقصود من الدعاء عليه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائض ألسنتهم حصائض الألسنة يعني ما تجمعه وتحصده من ثمرات القول مرة أو حلوة الحلو فيه قليل والمر فيه كثير ولهذا أكثر الناس يكبوا في النار بحصائد الألف والعياذ بالله والسلامة والعافية وعن سفيان رضي الله عنه قال عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخافوا علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا انظر كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا أمسك لسانه وقال هذا أخاف عليك هذا يعني لسانه فوق عدد لا وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اوصني عنه يعني عن معاذ هذا لانه قبله قال اعبد الله كأنك تراه واعد نفسك في الموتى وان شئت انبأتك بما هو املك بك من هذا كله قال هذا واشار بيده الى لسانه وعبد الله كأنك ترى على نهاية مقامات الدين الإحسان وعدد نفسك في الموت يعني كن قصير الأمر لا تتصور أنك وإن لم تمت في الأمر بعيد وعدد نفسك الم... كأنك ميت لأنك لو عشت مئة سنة فقد انتهت من قبل أن تبدأ بقصر في الزمان وقصر الدنيا فإذا عددت نفسك في الموت نفع كهذا وعن نبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى رسول الله عظني وأوجد عظني وأوجد غالبا هذا يكون من الأعراب الذي يثأل ويشفرد خلاله والنبي كان يصدر على مثل هذا وقد يكون له بعض العذر وأن كان في الكلام جفاء أنه ليس بالضابط الذي يحسن كثرة الكلام وكانت العرب تحب الكلام الموجز الذي يصيب المطلوب لطول باعه في البلاوة قال إذا قمت في صلاتك فصل الصلاة مودع ولا ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الآيان مما في أيدي الناس وذكر الألبنيو في الصحيحة كذلك إذا قمت في صلاتك صلي صلاة مودعة يعني كأن هذه أخر صلاة تودع بها الدنيا ولو قيل لأحد هذه أخر صلاة سوف تكون صلاة يعني لأنها أخر صلاة لكن نحن لا نفس المصلي لأنك عارف مرة قاية إن شاء الله أحسن والمرة قاية لا تأتي قال لا ولا, ولا قادر ولا تكلم يعني لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا هذا في إهانة لك في الدنيا والآخرة طيب ما بلاش. تجنب ما تعتذر منه هذا غيث البلاغة لكن تنفعل فتصب الرجل ثم تأتي ثاني يوم تقول انا آذف اهنت نفسك سامحني اخي وقد يقول لك لا لا أسامحك وقد يقول لك يعني لماذا تفعل هذا واذا به طيب أنت كنت في عافية واجمع الإياد مما في أيدي الناس يعني الزهد مما في الناس وهذا العينك عليه حصن الظن بالله عز وجل وعن أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وكل ما يعتذر منه إياك وكل ما يعتذر منه هذا أوسع إياك وكل ما يعتذر منه من قول أو عمل أو قصد أو غير ذلك مما يتفور. هذا كله مدار على ضبط النفس وليس لأهل الاستقامة وظيفة أفضل من هذا. وإلا فلا معنى للاستقامة ولا معنى للالتزام إذا كنت الآن كما كنت في الماضي. في الماضي كانت الأمور تجري هكذا كيفما يتفق لماذا غير منضبط؟ وكان الناس يقبلون منك هذا. لأنه ليس لك وزن وليس لك قيمة بل قيمتك يعني كالأصفار لكن إذا استقمت وصار لك وزن وشأ فإن علامة ذلك أن تضبط نفسك في قصدك اولا وفي قولك ثانيا وفي عملك ثالثا وتجاهد نفسك على هذا وتبقى إلى أن تموت على هذا المنهج أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة على فيد الوجوب يعني يجب عليه أن يتصدق قيل أرأيت إن لم يجد يعني إن لم يجد صدقة المال كما هو ظاهر الصدقة قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتغل ليتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة ذا الحاجة الملهوف يعين الملهوف يعني يسعى في قضاء حاجات الناس هذا صدقه قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير يعني يدل على الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقه والإمساك عن الشر قد يبدو عملا سلبيا لكنه عين إيجابية فان يمتسك عن الشر وكفه لشر نفسه عن الناس هذا صدقه وهذا هو الشاهد من الحديث الشاهد من هذا الحديث الذي فيه ان الواجب حفظ اللسان وكف الاذى عن الخلق فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخل من الجنة قال إن كنت أقصرت الخطبه لقد أعربت المسألة وهذا فيه يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم ما سأله هذا الرجل إن كنت أقصرت الخطبه يعني المطلب يسير في كلماته وفي ألفاظه لكن أعربت المسألة يعني حقيقة هذه الكلمات ووراءها امر عظيم اعتق النثم وفك الرقبه اعتق النثم وفك الرقبة وامرهما قريب كما ترى فكان اعتق النثم يعني ان يكون عنده عبد فيسعى في تحريره فيعتقه لكي يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضو من هذا المعتق وفك الرقبة أمرها أخف من عتق النسبة لأنه قد يفك رقبة ولو جزئيا كأن يكون مكاتبا فيعين على أقصاد كتابته أو يسعى بطريقة جزئية فهذا جزء وتعتق النسبة كله هذا فرع من ذلك إلى أن قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائعة واتقي الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ودله على صور من صور الخير وهكذا صور الخير لا تنتهي والمخذول من ياتي ويقول لا اجد شيئا افعله وليس لي دور ولا ادري ماذا افعل واين انت من هذه الابواب التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتقي الظمان بنيه هذا من أبواب الخير أو أن تطع مجائعا أو تأمر بمعروف ولو بكلمة أو تنهى عن منكر ولو بكلمة فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير وأيضا هذا هو الشهد فإن لم تطق يعني كل الذي مضى فحسبك أن تذكت بنية تكف لسانك إلا عن خير قال نبي زرد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل وعنك تلمح من هذه النصوص حرص السلف على تعلم الخير رجل يأتي ويسأل ماذا أفعل والثاني يقول أي الأعمال الخير والثالث يقول دلني على عمل والرابع يقول يعني أرأيت في كذا وكذا الكل يسأل يريد أن يستعمل في الطاعة قضية لا شغلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أجوبته تختلف أيضاً. ليس له جواب واحد. وإنما تختلف الأجوبة على حسب اختلاف السائلين وأحوالهم والقراء المحيطة. فقد يدل هذا على الظلم، وقد يدل هذا على الجهاد، وقد يدل هذا على بر الوالدين، وقد يدل الراد على الإحتال إلى الجار، وهكذا على حسب مقطوع الحال. أما أبو زر فقال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا أي الرقاب يعني إذا أراد أن يعطق رقبه قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا وهذا يلزم منه هذا فالرقبة الغالية الثمان لانها نفيسه عند اهلها لا يفرط اهلها فيها سواء كان عبدا او جاريا ولهذا دفع ابو بكر رضي الله عنه في بلاد مبلغا عظيما ولو قال اقل من هذا لقبل اصحابه لكنه كان غاليا لاسلامه عند ابي بكر رضي الله عنه ولهذا قال لو طلبوا ما طلبوا لا دفع ذلك أبو بكر سمنا لإتق الملال رضي الله عنه قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق تعين صانعا يعني في صمته تساعده وأنت تحتسد مساعدته في عمله أو تصنع لأخرق الأخرق الذي لا يحسن العمل لا يحسن صنعه لا يحسن إدارة شؤون نفسه يفتقر إلى من يعينه على أموره قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك وهذا الحديث لمعنى ما تقدم وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر قلت دلني على عمل اذا عمل العبد به دخل الجنه قال سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يؤمن بالله يعني يؤمن هذا السائل بالله هذا عمل يدخل الجنه قال فقلت يا رسول الله إن مع الايمان عملا قال يرضخ مما رزقه الله يعني هذا العمل الذي يلزم مع الإيمان يرضى يعني العطاء وان قل يرضى مما رزقه الله قلت وإن كان معدما لا شيء له قال يقول معروفا بلسانه قال قلت فإن كان عاييا لا يبلغ عنه لسانه والعاي الذي لا يفضح ولا يبين ولا يحسن عرض مسألة قال فيعين مغلوبا <تصفيق> قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له يعني على نصرة المغلوبين والمظلومين قال فليصمع لاخرق يعني الذي لا يحسن حاجته بنفسه قلت وإن كان أخرق يعني وإن كان هو أخرق لا طنعة له ولا يحسن شيئا قال فالتفت إليه وقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير يعني كلما دل على شيء قال فإن كان كذا وكذا فليدع الناس من أذى فليدع الناس من أذى يعني إن عاجز عن كل صنوف الخير الإيجابية فما بقي إلا أن يدع الناس من أذى فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير فقال صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيده ما من عبد يعمل بخطنة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة صلى الله عليه وسلم ما من عبد يعمل بخطنة منها يعني من هذه الأمور التي دل عليها إلا أخذت هذه الخطنة بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة وفي هذا تعظيم الأعمال إذا وافقت النوايا الصالح ولهذا لا ينبغي أن تحقر دورك أن تحقر نفسك وأن تحقر عملك بعض الناس ليس يعني صاحب علم وليس صاحب فقه وليس صاحب حظ لكنه لا يعجز عن أن يسلم على الناس ويبتسم لهم أن يناول هذا مصحفا أن يأخذه منه ويرجه مكانه أن يعني يفقهه إذا عطش، أن يعني يعينه بأدنى صور الإعانة التي قد تفصل على كل أحد، لكنه يحتسبها في يوم القيامة، وإذا بهذه الخصلة تأخذ بيده يوم القيامة، وهي معنى من المعاني، والله عز وجل قادر على تجسيم الأعراض عياناً، كما يؤتى بالموت في صورة كبش. أقرن فيزبح بين الجنة والنار، وكما في غير ذلك من الأحاديث فلا يشكل هذا فعن <تصفيق> عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إذا قال مرفوعا كأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله وهذا أيضا من نفس الباب وهي صور تبدو تلبية لكنها عين الإيجابية أن يسلم المسلمون من لسانك فلا تؤذيهم بكلمة ولا غيبة ولا نحو وهذا الشاهد وأن يسلموا من يدك يعني من بطشك وضربك ونحو هذا من أفضل الإسلام وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله يجاهد نفسه يعني يكفها عن المعاصي وهذا يحتاج إلى الجهاد يحملها على الرضا بقضاء الله عز وجل والصدر على المقادير وهذا يحتاج إلى جهاد يحمله على أداء التكاليف الشرعية ونحو ذلك هذا كله أنواع من انواع الجهاد وإنما يفعل هذا في ذات الله يعني يرجو بهذا وجه الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تعجبكم من الرجل فمطانته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس له هو الرجل. لا تعجبكم من الرجل فمطانته. يعني كسرت كلامه وحسن منطقه. فإن الناس قد يفتنون بهذا. يعني فلان يملأ المجلس كما قلت. إذا جلس في مجلس يعني أخذ بمجامع الآذان وزعل يصول ويجوه وفي كل واد بن سعد كما يقولون إذا كان الحديث في السياسة تكلم وأفاق في الاقتصاد أحسن وأجاد في الاجتماع يعني رأيته هنالك في الدين أيضا وفي معرفة الناس والأخبار وليس هذا المقياس لهذا قال ولكن من ادى الامانه وعظم الامانه امانه الدين يعني ان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ملتزما بما امر الله عز وجل الالتزام كلمه ثقيله في الحقيقه وليس كما نظنها الالتزام يعني الثوب واللحيه والمسجد لا شك أن هذا طيب وجيد وحسن وهذه مفردات من مفردات الالتزام لكنها ليست نهاية الالتزام هذه لاك من أداء الأمانة أن يكون الإنسان كما أمر الله عز وجل يعني حافظا لدينه وأمانته وكف عن أعراض الناس وهذا هو الشاهد له الرجل يعني الرجل كل الرجل من اتصف بهذه الصفات يعرف كيف يكف عن أعراض الناس يعني لا يشارك ليمه ولا نيمه ولا كذب ولا يسيء الظن بأحد ولا يتجسس على أحد ولا يصل إلى أي مسلم شيء من أذاب وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله اجتهدوا في العمل فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصر وهذا أيضا من الصور السلبية التي هي عين الإيجابية اجتهدوا في العمل فإن قصر بكم ضعف يعني إن عجزت عن بعض صناة النفس وبعض صوم النفس. و بعض جهاد النفس فكف عن المعاصي يعني احذر ان تنجرف في ذنب او معصيه حتى يسلم لك دينه عن يحيى بن معاذ قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصاص لتكون من المحسنين احداها ان لم تنفعه فلا تضره والثانيه ان لم تسره فلا تغمه والثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه وهذا شديد بالحقيقة حتى تكون من المحسنين يلزم أن يكون حظ كل مسلم منك إحدى هذه أو مجموعة هذه الثلاث الخصال إن لم تنفعه فلا تضره يعني لا أقل منها يعني كونك لا تنفع هذا شديد ثم تضر حشفا وسؤكي له والثانية إن لم تسره فلا تغمه يعني لا أقل من أن لا تكون يعني سببا بإدخال الغم على إخوانك والثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه يعني هذه الخطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها وإلا فالناس يحبوني من ينفعهم ويسرهم ويسني عليهم ويمدحهم فالنفس مجبولة على مثل هذا ومن يعطي لهم هذا في الحقيقة لا تكلف جهدا كبيرا يعني ما الذي تتكلفه بمجاملة رقيقة لبعض اخوان بكلمة لطيفة او احسان او ابتسامة أو يعني هذا لا يكلف شيء لكن بعض الناس بخيل بخيل حتى بالكلمة حتى بالبسمة وهذا من عدم التوفيق فعن عبد الله بن عون رحمه الله قال أحب, قال أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار ولزوم الجماعة والكف عن أعراض المسلمين هذا الرجل مرب يربي إخوانه وأصحابه ومن حوله فيختار لهم هذه الثلاثة ويبدأ بأولها القرآن تتلونه آناء الليل والنهار ولزوم الجماعه يعني لان الجماعه رحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص الانسان ان يكون بين اخوانه واصحابه ومن يعينه على طاعه الله عز وجل والكف عن اعراض المسلمين وهذا هو الشاهد يكف عن الاعراض يعني لا ينتاب ولا يذكر احدا بسوء وينزه نفسه وسمعه وبصره عن كل ذلك فقال بعض الثلاث إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس يعني بالغيبة يعني لا أنت تصوم الصوم المشروع المعروف ولا أن تمتنع عن أكل لحوم الناس هذا قبيح فإذا كان الطوم يعني من المستحبات وعجزت عنه فلا تنتهك الحرمات بأكل لحوم الناس ويبدو أننا جميعا لسنا من أهل هذه النصوص ولا الآثار لكن نجتهد إن شاء الله أن نغير أحوالنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه لعل هذه فرصة إن شاء الله تعالى ببركة اجتماعنا في بيت من بيوت الله وببركة تعاطي هذه النصوص المباركة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأثار المباركة في السلف لعل رجل أن يراجع نفسه فتكون المجاهدات إن شاء الله تعالى في محاولة الارتقاء إلى حيث كان هؤلاء السلف الأول الذين ندعي النسبة إليهم وهذه ثقيلة ودعوة عن نسبة إلى التلف لا تقبل بغير دليل فالدليل على صحة هذه الدعوة أن تكون على طريقهم وعلى سمتهم وعلى أخلاقهم وعلى أحوالهم قال المصنف رحمه الله تعالى ولما كان أحد البواعث على الغيبة شفاء الغيب بمقابلة العدوان بمثله رغبت الشريعة السمحة في كظم الغيب وترك مقابلة العدوان بمثله فقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحتمين فمدح الله الكاظمين لغيظه والعافين عن الناس وذكر أنه يحب المحتمين وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء ما شاء الله من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه يعني رجل لطمت مثلا فتجهزت لأن تقابله بمثلها وأنت قادر لست عاجز ثم تذكرت هذا الحديث او ما في معناه او ذكرت موقفك بين يدي الله او ذكرت ديانتك واستقامتك وحرصك على المعالي وان تكون في المراتب الافضل ونحو ذلك فامتنعت وامسكت وقلت يعني اجهز نفسي واكظم بيضي وارجو ثواب الله عز وجل فانك لا بد ملاق له سبحانه وتعالى فاذا لقيته دعاك على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيرك من الحور ما شئت يعني يقول لك انظر يعرض عليك جملك من الحور الحور العين وليس الطين ويقول لك خذ منها ما شئت أنت يعني ينقطع عنقك من أجل حوراء طينية تحيض وتبول وتتغوط وتكتشف فيها يعني من البلايا يعني ما لا يعلمه إلا الله فكيف بالحور العين؟ لكن توثيق ليس كل أحد يعني ليت الكلام كان ليت الأمر بالكلام يعني كنا سادة لو بالكلام أبشر لكن هذا كلام ربما كان حجة عليها على المتكلم قبل السامن لا حوزه ولا قوته إلا أملا وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من اتقى الله لم يشف غيظه يعني يفترض كذا مكبوت وفي نفسه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامه لكان غير ما ترون الله هذا فقيه رضي الله عنه من اتقى الله لم يشفي غيره والانسان دائما يعني ركب فيه القوه الغضبيه واصلها مشروع وإلا لما كان جهاد للأعداء ويعني حرص على أو حمية وغيره على الأهل ونحو أصل هذا موجود ولا بد منه لكن إذا لم يكن في الله عز وجل فالواجب يعني كظمه والحد منه فإذا اتقى العبد ربه لم يشف غيره وإذا كان كل ما غاضه شيء استراح فإنه لم يتقي رطمه يعني رجل قال له كلمة فيبقى يعني في صراع حتى يقول له مثله لطمه لطمه لن يستريح إلا أن يردها له وان لم يستطع أن يردها له في الحقيقة ردها له في الخيال يعني أحيانا واحد نال منك وأنت عاجز عن ان ترده تنام تحلم طول الليل أنك يعني يعني تعطيه بما يليق به وحتى وانت مستيقظ يعني تسرح في خيالك كانك يعني امسكته بيدك ووضعته تحت رجلك وفعلت به ثم قام ثم زي المصارعه التي تراها احيانا في الله كل هذا يعني حتى تشفي غيظك لكن لو كملت تقواك لله عز وجل تركت هذا وايقنت ان هناك يوما آخرا وان ما عند الله عز وجل خير لك وانك ان تبيت مغلوبة خير من ان تبيت غالبا وتغلب معاني الإيمان والتقوى وحينئذ يفوتك كثير من شفاء الغيظ ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء وهذه الثانية من خاف الله لم يفعل ما يشاء لأن كثير من الأفعال لولا خوف الله لم تهكها الإنسان فإذن يهم الرجل بالشيء فيخاف الله فلا يفعله يريد أن يفعل كذا فيستحضر مخافة الله ف. تحجُزه وهذه التقوى تحجزه عن هذا الفعل. فيموت في صدره أشياء كان يريد أن يفعلها لولا مخافة الله. كما سمع بعض السلف هذه المرأة التي تقول أو تنشد هذه الأبيات تطاول هذا الليل وتود جانبه، وارقني ألا خليلك لاعبه، فوالله لولا الله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه يعني مرا تناجي نفسها وتذكر انه لولا مخافه الله لربما قادت الغルメ ويتوقان الشهوه الى امور المحرم فتحجز نفسها فخافه لله قال ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون <تصفيق> يعني لو لا الإيمان بالآخرة قدنا هناك حتابا وجزاء لكان كل أحد يعني ربما أنهى أمورا كثيرة في الدنيا لكن الإيمان بالآخرة يجعل إنسان يؤجل أمورا كثيرة انظر التقوى والخوف واليقين بالآخرة هذه المعاني الثلاثة حجزت عن العبد شرورا كثيرا لكن بعض الناس إذا ضعفت هذه المعاني عنده، فإنه دائما أولا بأول يعني لا يترك نفسه مغلوبا ولا يعني لا يترك نفسه قد أتى إليه أحد إلا ويفعل ما قد يعتذر منه غدا وقد لا يقبل العذر. وكان أحدهم يقع في عمر بن زر ويشتمه فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا وأبقي للصلح موضعا فإن لا نكافئ من عفا الله فينا لاكثر من ان نطيع الله فيه غلبه هذه الكلمات وانت ايضا يمكن ان تغلب اي احد بهذه الكلمات ان شئت لكن انت لا تريد ان تغلب هذا شأنك همك الله لما بلغ وقع هذا الرجل فيه قال يا هذا لا تفرغ في شتمنا لم يقل لا تشتمنا قال يعني, يعني المجال المفتوح وأبقل الصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عطى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه هذه طريقة السلف طريقة سلفية لكن ليست كلامية كما نحفظ ومنهجه في الصفات كذا وكذا ونحن نثبت الأسماء هذا كلام يعني سهل طيب مع هذا أيضا من طريقة السلف أن من عطى الله فيه فإنه يطيع الله عز وجل فيه يقابل المعطية بالطاع أما أن يرد معصية بمعصية، وقيل إن رجلاً خاصاً الأحنة بن قيس، والأحنة بن قيس أحلم العرب، كما يعني هو مشهور بذلك، كما أن حاتما من أكرم العرب الأحنة من أحلمهم، وإياس من أصحهم، كل القصلاً معروف فيها أن فلان هذا يعني المنتهى بهذه القصة. فكان الاحنف ابن قيد من احلم العرب قيل ان رجلا خاصا الاحنف ابن قيد وقال لان قلت واحدة لتسمعن عشرا خناءة يعني لو قلت كلمة اعطيت عشرة قال احنف حليم قال لكنك ان قلت عشرا لم تسمع واحدة يعني لو انت قلت عشرا انا لن اسمعك وانا واحدة انظر الحلم ما المانع عنك في بعض ال فلفات تستحضر، تستدعي وتستجر هذا الأثر. تقول طيب يلا، يعني نفعل كما فعل الاحناف والله لو جربت، لا انكب عليك صاحبك تقبيلا وادبا واعترافا بالجميل، ولا نزل إلى آخر ما يمكنه النزول، لان غلبته في الحقل. هذه القوة. كما قال النبي صل الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصر على ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه عند الغضب فقالوا إن قلت عشر لم تسمع واحدة بينما الثاني سخن قال إن قلت واحدة لا تسمع لنا عشرة إذا هو كان منتظر كلمة كمان في مقابلها وحينئذ إذن يعني تطفأ الأنوار وتكسر ال الكلام لا فغلبه الاحنف بحلمه وعن بكار بن محمد السيريني قال كان عبد الله بن عون مشغولا بنفسه وما سمعت ذاكا بلال بن ابي بردته بشيء قط مشغولا بنفسه يعني بجهاز نفسه ومرمز جهاده وبذنبه وعمله وحاله مهموما ينظر كيف ينجو غدا يوم القيامه ولقد بلغني أن اقواما قالوا له يا أبا عون بلال فعل كذا فقال إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما وما أظن أحدا منكم أشد على بلال مني قال وكان بلال قد ضربه بالسياب بكونه يتزوج امرأة عربية الظهر بلال هذا كان يعني من الأمراء فضربه بالصياط ضربا بغير حق ومع هذا لما قيل له بلال فعل كذا وكذا يعني فتح له مجال لأن يغتاب أو يعني تشف منه استحضر هذا المعنى أن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون يعني قال عند بعض الحسنات فلا أنسقها عليه حتى أصبح ظالما واختار أن يبقى مظلوما لكي يكون له أجهه ولكي تكون له حسناته عند هذا الذي ظلمه بدلا يعني يفرقها ويوزعها عليه. وقال أبي المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله التقيم الجم لا يفعل كل ما يريد التقيم الجم أو ملجم رحنا ملجم يعني عليه لجان يعني لا يستطيع أن يفعل ما يريد. يلجمه معاني التقوى وخوفه من الزلل والخطأ وضياع الحسنات وكسب السيئات يمنعه أو تمنعه التقوى عن كثير من الأعمال. لولا التقوى لربما فعل وفعل وفعل. لكن التقي لا يفعل هذا. وهذا التحруд. والتحرز والحساسية هذه الصفات المؤمنين انظر ان كان عندك شيء منها وانا فاطلوا ذلك وانا عبد العزيز بن الماجيش أول. قال ابو حازم لبعض اولائك الامراء والله لولا لا تبعت لساني لاشفيت منكم اليوم صدري لولا لا تبعت لساني يعني لولا لا خشيتي من تبعة اللسان لأشفيت منكم اليوم صدري وهؤلاء من أمراء الجوف فهو يعني غاضب ما يفعل فيقول لولا أنني لا أتكلم بكلمة إلا أنا أضبطها لكنت قادرا على أن يعني أشفي صدري منكم يعني ببعض الكلام والإهانات ونحو ذلك ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام وقت الغضب ليست الأحلام في حين الغضب إنما الأحلام وقت الغضب. الأحلام هنا بمعنى العقول، يعني لا يعرف العقل في ساعة الرضا، لأن ساعة الرضا العقل يتكلف، ويمكن أن يحدث كثير من التكلف بحيث لا يظهر حقيقة العقل. إنما العقل يعرف وقت الغضب. إذا رأيت رجل ساعة الغضب، تعرف أن تروض عقله وتزنه. تقول فلان هذا فعلا عاقل لأنه لما استغضب لم يغضب وكان ضابطا لنفسه لكن بعض الناس إذا اغضبته سترى يعني عجبا سترى شيئا مختلفا ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه أبو بكر مس لسانه ويعني يجبذه أو يجذبه يعني يشد يشده ويخاصبه فقال له عمر ماه سنفر الله لك يعني مالك ما هذا فقال أبو بكر إن هذا أورد للموارد أبو بكر يتشاجر مع لسانه وهما وحدهما ودخل عمر على هذه الحالة تخيل انت دخلت على واحد ماسك لسانه وعن يتكلم معه يقول حرام عليك يا أخي يا أخي فيه. ما هتعمل فيها يا أكتر من نعم، هذا أبو بكر ضيق الأمة فلما يعني قال له عمر نه غفر الله لك قال إن هذا اوردني الموالد بالله عليك أي موالد أوردها يعني لسانه له وهذا أبو بكر رضي الله عنه فأحضر الله عنه هذه المقامات هذه المكارم، لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه يعني الذي أحفظ إلى طول السجن إنما هو اللسان تحفظ من لسانك ليس شيء أحق بطول سجن من لسانه كأن الشاعر أخذها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أما إذا أطلقته حرا فهناك تكون المهالك إذا أطلقته حرا يعني إذا اطلقته على سجيته يعني الويل كل الويل لمن طرف لسانه على سجيته إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في شنعاء ليس تقال ليس تقال يعني ليس يقبل منها المقالة والإقالة ليس تقال يعني ليس تقال فالعقال والقيد أليق لكل لسان وأحوط وأبرأ لأنه ليس من أحد يقيلك ويعفيك من ثقافاته إلا الأقل فانتبه ليس من أحد يقيلك ويعفيك من ثقافاته يعني تتكلم بالكلمة تريد أن ترجع فيها أكثر مثل يقبل فالك لا أنا ما أسامحك على هذه الكلمة فانتبه وقال مالك بن دينار كان الابرار يتواصون بسلام بتجنن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة اما تجنن اللسان فهو الشاهد اما كثرة الاستغفار فمن مظاهر واما العزلة فالمقصود بها يعني العزلة عن الشر واختيار الوحدة احيانا كثيرا والتفكر في يعني مقالات الامور وشأن الاخره وعدم فضول المخالطه التي قتلتنا والله تذهب تزور بعض الاقارب الى الساعه 1 بالليل 2 وصلت راحت ايصلت راحت واحدة 1 اثنين وصلت راحت في دقائق عشر دقائق ربع ساعه تزور اخا في الله تاخذها مع الفجر او قبل الفجر الساعه وتروح تنام ويضيع الفجر فهذا كله يحتاج الى ضبط فالعزله خير من ذلك وخير من الاثنين الانضباط فتخالط فيما يحمد وتعتزل فيما لا يحمد وقال الفضيل بن عياض ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حفث اللسان ما حج يعني ليس الحج ولا الرباط الرباط على الثغور في الجهاد ولا جهاد أشد من حفث اللسان يعني الرجل سهل عليه أن يحج وأن يجاهد وأن يراغب في مواطن الصغور ولا يستن عليه أن يمسك لسانه أي والله ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد لو أصبحت يهمك أهمه يهمه أصبحت في هم يعني خايف خايف تقبل حد خايف تشوف أحد خايف تجلس معه أول ما يبدأ موضوع أنت تبقى عادل الكلام ده هيبتأ يتجه إلى فلان أو يتجه إلى أولاد فكأنك تقول له بالله عليك يعني لا تكمل فهذا سيدخلنا وعن عطا ابن أبي رباح قال إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر او ان تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا يعني ما ليس من هذه الاشياء الثلاث ما عدا كتاب الله او امر بمعروف او نهي عن منكر أو أن تنفق في معيشتك التي لابد لك منها يعني هما سوى هذا من الفضول التي ليس يحتاج إليها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته نعم الله إلا نتحي هذا حالنا أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي املا صدر نهاره وليس فيها شيء من أمل أخرتك وقيل للمعافى بن عمران ما ترى في الرجل يقرط الشعر ويقوله فقال هو عمرك فأثنه بما هذا جواب شديد هو عمرك فأثنه بمشي، يعني تصرف فيه كما تحب وعن يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال فإن معكم من يرفع الحديث؟ يعني الواحد يتكلم في السياسة يبص يمين وشمال، يحدّ أعد كلمة لماذا؟ خسد أن يرتفع الحديث إلى السلطة قال فإن معكم من يرفع الحديث يعني الملائكة ترفع الحديث إلى جبار السنوات والأرض يعني هذا أولى أن يتحفظ منه وأن يتقى وأن يحذر لكننا نتقحموا هذا وننتهد حرمته ولا حول ولا قوة إلا وعن حاتم قال لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه صاحب خبر. المخبص وكلامك يعرض على الله فلا تحترد فقال أبو عليم الزقاق لو كنتم تشترون الكاغد، يعني الورق للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام يعني الحفظة التي تكتب لو كنتم تشترون الورق الذي يكتبون عليه لا يعني استحييتم أو كرهتم نفقة الأوراق لسكتتم عن كثير من الكلام لكن الحفظة يعني يأتونهم بالأوراق من عنده لو أنت اللي هتدفع لو على حسابك الورق هتون طيب بلاش كدما على الأقل نوفر الورق. وقال مالك ابن دينار لو أن القوم كلفوا الصحف لأقلوا المنطق بنفس معنى المنطق كلفوا يعني طلب منهم الصحف تكتبوا فيها يعني تكتبوا الملائكة لأقلوا المنطق وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء، أما النساء فهذا معروف وكلنا يعرف أو الضعفاء يعني الضعفاء في عقولهم الحمقى. وقال الحسن البصري عجبا لابن آدم حافظاه على رأسه لسانه قلمهما وريقه لسانه قلمهما يعني يكتبان بلسانه في الحقيقة كلما تكلم كتب وريقه مدادهما حركة اللسان تحتاج إلى ريقه. وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعنيه وقال أيضا الحسن ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه فقال رحمه الله لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه يعني المغرفة الحقيقية القلب تخرج مما في القلب على اللسان واللسان يظهر الحال وقال الفضيل بن عياب والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف تؤذي مسلما؟ وقال الامام تاج الدين السوكي رحمه الله كنت جالسا بدهليز دارنا دهلين في الدار يعني ممر داخل الدار فاقبل كلب فقلت اخث كلب ابن كلب يزجر الكلب يقول له كلب ابن كلب هو فعله فظهران الوالد الوالد الإمام السوكي ابوه عالم ابن عالم نعم فزجران الوالد من داخل البيت. فقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ يعني أنا هو فعلًا ملوى. قال شرط الجواز عدم قصد التحقير فقلت هذه سائدة. يعني هذه فعلًا تكتب يعني. يعني ما احتج على أبي أنه ما قال إلا حق كلب ابن كلب. ألا يجوز هذا؟ قال شرط الجواز عدم قصد التحقير انظر الفقه. قال لو كنت تقصد تعريفه لأنه كلب ابن كلب من غير قصد التحقيق هذا يجول، لكن الظاهر من سياق الكلام أنك تقص أن تسبه وأن تشتمه، وشرط الجواز عدم التحقيق، فرجع مرة واحدة وقال هذه فائدة، يعني أقر ومن ثم كتبها عن أبيه وبقيت في الصحراء. وعن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق، فقال له أنفز بسلام. فقيل تقول هذا لخنزير فقال عيسى اني اخاف ان اعود لساني النطق ينطق بالسوء هذه مراتب عليها حتى لساني يعني لا ينطق بالسوء ابدا حتى لو جاز ان ينطق بالسوء يمتنع عن هذا وهذه فيها فائده رأيتمها في بعض المناسبات الظريفه دخل الرجل غرفة العمليات وعمل عملية وأفاق من البنز فإن الذي سيخرج على لثالث هو حاله الحقيقية فإن كان يكسر السب واللعن ففي ساعة الإصاقة سيملأ الغرفة والمستشفى سبا والعن وهذا رأيته في بعض الناس وإن كان يكسر المزاح فسوف يملأ الغرفة مزاحا وإن كان يكسر الذكر، فسوف يملأها ذكر هذه فائدة لعله لأجل هذا يعني كانوا يخافون أن يعوضهم اللسان النطق بالسوء لأن في لحظات يعني اللسان على ما عوده ليس يعني لست تملك ما يقول كهذه الحال التي نراها في من يعني يدخل في بING والعمليات ونحو ذلك انظروا ساعة الإفاقة تجد على حقيقة ما بقل به دون أن يقصد لأنه ما ما يدري ما يقول هذه تجعلنا نخاف خل لسانك في السليم حتى إذا تريد بمثل هذا لا يصبع منك إلا كل كريم فقال عفو بن أبي النجول ما سمعت أبا وائن يعني شقيق ابن سلم سب إنسان قط ولا بهيم وعن المسنة ابن الصباح قال لبس وهب بن منبه أربعين سنة لم يصب شيئا فيه الروح فعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول ما لعنت شيئا قط ولا أكلت شيئا ملعونا قط ولا أزيت أحدا قط قال الزهبي انظر إلى هذا السيد واقتدي به هذا السؤدد الحقيقي هذا هو السؤدد أن تكون على هذه الصفات وعن نبي حيان عن أبيه قال رأيت ابنة الربيع ابن خسيم اتت فقالت يا ابتاه اذهب العب قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا وعن بكر بن ماعز ان الربيع بن حسين اتت هبنه له فقالت يا ابتاه اذهب العب فلما اكثرت عليه قال بعض وجلساءه لو امرتها فذهبت قال لا يكتب علي اليوم اني امرها تلعب نظر التحفظ في المنطق ما يقول لها ذهبي العبي كلمة العبي هذه امر باللعب وهو همته اعلى من هذا فهو اراد ان يعني يعرض عليه يحتال عليه ذهبي يقولي خيره وتروح تلعب يا حره لانها طفلة لكن هو يتحرز ان يقول لها العبي فيكون امر باللعب ومثله يعني اعلى همة من ذلك وعن جريج بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذكر الرجل الاسود ثم قال استغفر الله ما أراني إلا وقد اغتبت مع أنه ما قصده، لكن أول ما خرجت رجع وعن الحسن قال يخشون أن يكون قولنا حميد للطويل غيبة وهذا اسمه الذي اشتهر به لكن كانوا يخشون أن يكون غيب، وهذا من الورع وإلا فليست غيبة أن قصدوا تعريفه وعن شعبة قال قال لي معاوية بن قرة لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق مع أنه حاله وعن ثابت البناني رحمه الله قال, قال شداد بن أوث لغلامه إيتنا بسفرتنا فنعبس ببعض ما فيها فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه قال صدق ما تكلمت بكلمة مزجا يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأخطمها يعني أخذ بذمانها وخطامها يعني أضبطها وأمسكها ويعني لا تفلت مني إلى ما لا إلا هذه ويم الله لا تذهب مني هكذا وجعل يتذبح ويكبر ويحمد الله عز وجل يعني هذا بالحسنات يذهبنا السيئات وجعل هذه الكلمة التي يعني قد تسوق عندنا في عرف المزاح وأكثر منها جعلها كالزم حيث قال ايتنا بسفرتنا نعبث ببعضنا فيها والعبث لا يليق باصحاب الهمم وعن حسان بن عطية رحمه الله قال كان الشداد بن أوث في سفر فنزل منزلا فنزل منزلا فقال لغلانه ايتنا بالسفرة نعبث بها أصل السفرة ما يوضع للطعام يضع للمسافر من الطعام فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلم إلا وأنا أخطمها وأذمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحد يذكر منذ أسلم إنه ما تكلم كلمة يعني غير منضبط وأنت لعلك يعني في الساعة التي جلست فيها في المسجد ربما يعني تخرج كلمة أو كلمة وعد يزيد بن حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه وقال سلمة بن دينار ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدمه يعني كما تحفظ لموضع قدمك تخشى أن يقع في حفرة او يقع على يعني زجاج مكسور او على يعني شيء ساخن او اي شيء يؤذيك كذلك تحفظ من لسانك قبل النطق به نسأل الله عز وجل ان يفعلنا بهذه الاثار وان يجعلنا على قدرها علما وعملا الحمد لله رب العالمين